باب الوعد عن عبد الله بن أبي الحمساء أنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وبقيت له بقية فبعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت فذكرت بعد ثلاث فإذا هو في مكانه فقال لقد شققت علي أنا هنا منذ ثلاث انتظرك